الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المعتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا شهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله من سلكه فهذا بجنات النعيم فمن حارب عنه يمين لويا صارا رميا به جحيم الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم وكذلك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم في العالمين المجيد أما بعد فإننا ساق الحديث كتاب الله وخير الهديات محمد صلى الله عليه وسلم وشرّ الأمور محدّدات، وكل مُحَدَّدَةٍ بِدَعَى وكل بِدَاعِيٍّ مَلَالَةٌ وَكُلَّ ظَلَادٍ إِنَّهَا بِلاَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجلو أنا كانت لتوضيح الأحكام من بلوغ البرام الشيخ على عبد الله بن عبد الرحمن آل باستام جيّدة بالولّست وهجدة وأن حملت من تزحشين قالت كنت اصطحاب حيضه كثيره شديده فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتي فقال انما هي من الشيطان فتحيضي سته ايام او سبعه ايام ثم اغتسلي فإذا استقات فصلي أربعة وعشرين او ثلاثه وعشرين وصومي وصلي بين ذلك يجيك وكذلك فافعلي كل شر كما تحيض النساء فان قويت على أن تؤجلي ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي ثم تغتسل حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعل وتغتسلين مع الصباح وتصليين قال وهو أعجب الأمرين إليه فواه الخمسة إلا النسائي وصحة التلمذي وحسنه والبخاري حجدك حسن وصحيحة مفضلات الحديث. طبعا بس يواضح عام عن حمل يكسر زحج الرصائح والسل كنت أستحاض دائما أستحاض لك حيض جدا او خارج او وقت كذا بويدان ذا penso ورشه شفتا لا طاع او وقت تخين بينته بيدو الاستحاضه ام شيء او استحاضه ابوك حيض حيضه النبي حتى زي بدل صفة كثيرة لبرؤي مخابير دقيقة، نايم نزبي مذكربي. شو كثيرة شديدة عيبية النبي صلى الله عليه وسلم أستغتي، أم شاطم لا يبي غمباري الله الله أن تطلب المغفرة. أستغتي يعني أطلب الفتيا. فقال ابن ما هي ركضة من الشيطان او الشقاوة شيطانية يعني شعبة شيطانية فتحي فتحيضي ست فتحيض تحيضي سته ايام لو راتو شوز روزيان حضروس اول دبيتاو كديش شجان عفطاز ديو دنيا قصدي على قد ما تحيضين قال لي لو رقمي على قد ما تحيضين لو دسي تاع هذا تاع عفط ده هتا تاع ديه ثم كتسيدي او تخد بشهر واذا استقيتي آه كذيب استقعتي يعني دائما بدي على ليك لو عالذوق عزي يعني وقت عايز أتذكره و لو استقعتي فصل لي و 23 و ثلاثة و يعني شيء صومي و صلي صومي و الروصومي و صلي فإن ذلك يجزئك كافي وكذلك تفعلي كل شهر كما تهيض النساء هم ما انجلشرو كصل عفتا ديك ادوج فان قويتي على ان بلا امريكا انا قوي او اوه هذهت على أن تؤخري الظهرة وتؤجلي العصر ابيتكه تنوراني تاخيرك اصلي مين فيش يعني اخذ وقتي الوقت بلم نيورال لاخذي وخذ لك قدايت وقت غيبي ثم تغتسلي او تباجو بوابو ينزل خود بشو حين تطهرين تاخذي شوي كفاب يوا وتصلي الظهر والعصر جميعا الله ينجي نيورال وعصر فيك وبياك اوياك وثم تؤخرين المغرب ليه كرهتوا ثم تؤخرين دي سان بولجيه فإن قوتي على أن تأخرينا. ثم تؤخرين المغرب مغربي بعاش بيخب تأخيرك، وتعجلين العشاء، عشاءي بيشبخه. ثم يعني ليه ك أنا كوتاري نيجي المغرب بدياتي نيجي عشاء. يعني المغرب تقوى، لبياتي نجي عشاء. ثم تغتسلين. خد شوي وتجمعين بين الصلاتين زمع ذاكيت دون جاكتكو ذاكيوه فافعلي وابكا وتغتسلين مع الصبح وتصلين، وخش بشه اللقين يجيب بك قال وهو اعجب الامرين اليه بلاصي او يجيزول زوان لبرساهم رواه الخامسة اذا نسير صحو التلمدي واحسنه البخاري تعال حمنا بنتي زحش اسدية صحابية يا. بضم بضمها وسكون السين الملا وفتح المثلات الفوقية يقال استحيدة المرأة موضوع على صيغة المبني للمفقول ها ده استحاب مبني مجهولة من عيد وضم أول وزكون تعني المرأة هي المستحابة ارتجش بين وراء مستحابة حيضة اسم مصدر استحابة فالحيضة لفتح المر مرة واحدة هكذا هي حيضة اسم مرة اسم مرة يعني يقدر الشكر وده وبالكسر اسمون للهيئة أقول هذه حيضة هيئتي شواغي خي... أو كي... أو كي... أو كي... حيضة بلغم أقول هذه حيضة بفتح بي نأ أو وقتي دفعني يجعل حيضي توجبه لو قويه كثيرة شديده في المدة الشديدة في الكيفيه كذلك الزر يعني قاضية لو ما نجيزه كالعادة بقولها بالبي ام بيبي صار لو مانغي كتبوا هيك ذاتوشمبي هيك داش با ما لكاتك تي بري اصل الركض الضرب بالرجل اصل الشابك ومن قوله تعالى اركض برجلك ببي رقم بفي فهي اصابه لبس الشيطان بها شيواز داك كي شيطان تو على هذه المراه المؤمنة في امر دينها شيطان وايلك لو مسلماني كاولدينا غير واين اذا او دماويوبي امزال كيجي باس ماكيت كا او او او, أو, أو زيادة لكاتي من داربون ديكات الشيت بلا من داربون هر لمهرندشت بلاد الانسان كلا شاخيده قاتل اخيني زياد اذا دت يتم قال ابو الوفاء كذا وقع في يد الرواء بالالف وصاب واستقيأت لا لانه من نقي الشيء ونقيت اذا نظفته وقطكله ولا وجه القلب ولا امزه فالنقاء هو الطهر بانقضاء الدم لو ايه يعني يعني با مو لا ويس يعني با مو يوا فتحيضي اجعلي نفسك حائضا يعني خد دوش ذكي ويقال تحيض المراه وامسكت ايام حيضها على الصلاة والصوم كذلك يعني لا نيجو لا وما شابهه ما من في الأودية ورد في وجود المستحافات زمن النبي صلى الله عليه وسلم أول رأى الدكتور كلا وقت يغمضهم أفسدوا إن كتوج استحابوا إن فكنا يقتينه وعليه صل الله عليه وسلم تحدث لي غمري خاصة الله عليه وسلم ويسأله السعادة اللي ذكر فيرشدهن ورنويا اللي ذكر إلى ما شرع الله في حقه لبقوش لبؤش تلك خديت الورد قادر بالحريوان سيعني فرموا وكذا ينبغي لنساء المسلمين وهو هل هو في يسجن الافتان المسلمان العلماء برساله لازال يمكن فيما يشتبه عليهن في امر دينهن برساله لو شبهاته لو كان عليك و لان ارز و نازل لكانوا بالدينيان حتى فيما يتعلق بالفروج حتى لا يبارح او ردش لو يفيقن بصراحه لا يعاشنها فالمثل نعم النساء نساء الانصاري لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين باشترين أفتاني أنصارا شرموا حياء منعي نكرد لو إذا كانوا أمري ديني اخوان ببرسل دوم الاستحاضة دو ليست حيضا طبيعيا استحاضة أو خيني ليست حردين أو خينني كالأخياني طبيعي ولحيطي طبيعي دبيني. وإنما هو مرض يصيب المراه من الشيطان بل كؤوية نخوش لك كتUSHي أعتد بي كشيطان تUSHي الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم كأنه وإنساني أو نبي كبيش من دخل سانسولم كدو يجل خزان كاني صفيه بو كات الكاتي كافي لكن أبيش لبيش دركي أبيش مزجته المغرب بو نيجي ما قريب كأبو هذا لا يبص يعني ده مردي برصيدن تيقبل يا هذا دانج بقصينا كذا كت دوس على الموتة بعدين را سريعة روشتة كسريعة على أساس نبيني كأنه تيقبل قدي على رسلكما لسلخه إنها صفية زوجتي قدي هو صفية خيزانم يا رسول الله أو نحن هاي أما سمعتية بس إن الشيطان نجدي في الإنسان لين ما شيطان بعدين لاوي حتى الغالية أتوش أتوش أتوش أتوش أتوش أتوش فرموه لا يعجب يفرمو أمنيش إلا أن الله أعانني وقد أسلم لغريوات أجلية أسلمو أقول تأسلم يعني مسلمان بويا بو يان سلامت بوه يان أسلمو أم السلامت دار بالله أسلم, أسلم بي خورد جان سلامتيا توقع الزند مسلمان نبو شاب النبوه ويريد أن يلبس عليه عباداته بكل ما أقدره الله من وسائل الأذى والمضرة لو الشيطاني جيدا لو عبادتك بهمش بهم الشيطانك كتوانا يسألها لو أزيدي إنسانك إبلاك وهذه الرجلة الشيطانية أو الشقة الشيطانية سماها النبي في حديث الآخر كفي غم لنا لا الشيطان عرقا أو دماركا ويسمى هذا الشريان بالعاذل شريانك عادل وعلماء الطب يفسرون الاستحاضه علماء دنتوسي وطب دكتور وكان كودابسي استحاضه اضطرابات تطرأ فتسبب هذا النزيف الذي ربما يكون حادا لان اضطرابات لا لا شيء اعتقد رودا كاو كان نزيف او نزيف زائد ويزول تندا زال يا ولاد الله عليه وسلم كتوجه استحاضه و دسوناو تشتي قال الدكتور الطبيب محمد علي البار او سنتل الاستحاضه دم يخرج من الرحم دبر من استحابه خوينك لرحم دردتي أو من عنق الرحم يام لنو أو الرحم بل دقوايا الرحم أو المهبل مهبل يعني أو دبي عورتي آفة نتيجة وجود ورم حميد أو خبيث لما لو يجل دم على كاني توشى ورمك وتشي نخوشك وتشي وجب او وجود التهاب يعني التهابك الداخين في عنق الرحم أو المهبل يعني الدرجة الرحم يعني الدرجة عورة آفة أو غير ذلك من الأمراض هذا الجهاز هل سيجب لنا خشتك على قد مدياتي أنسييها آفة وقد يكون من استخدام العقاقير زاريوتو هذاك حال خواردي آفتك أو كذا تجدى لو يكدكتور كممثل ديني لافتة كذا برسيلس يعني كذا دلوقتي <تصفيق> ماما ما تعرف <تصفيق> كم هو بدرن سوخت دلوقتي ماما ما تعرف ماني دخلنا خوشم آ كأختي نخوشين زوداية أتو زادوا يا سير مانع ان خويم ترى شجع بوجه هم زادوا لي تداود واضحه أو تداود واضح يحسبنيه ده بلو ديكاتي لحالات جاتي بي تبع غير حب قاردني وليعتبي ولعل هذا السبب الأخير من أكثرها شيوعا. زوربي او أكيد خبر دارمان خارج مان ذكوا زوربي أكيد عن بلوك بابتي وليعتيا إذ أن استخدام عقاقير تمنع التجنُّو والتخثر وهذه أهم أسباب الاستحاظة وهم له كاركاني استحاضية سيم المرأة المصابة بالاستحابة التي لا تعرف عادة الحيض هو أو آتتين كوا تشي استحاضة بها التي لا تعرف بسهر نازعني حيض أصلا كيسمه وليس لها تمييز صالح تعرف به دم الحيض وإذا نازعني في الآية لأخيني حيض لأخيني استحاضة زياكاته فتعيضه بترك الصلاة والصيام كتشي حيض بها بس بوازنان المعيش وروجيه ونعلم عالة النساء في أيام الحيض على التي كانت أورجاني كتوش حين ضمن وهي ستة أو سبعة كمان للخروج بعض ذكر طبعا زداء بس غ لوي ويباتة غالبية النساء لما معناه ونيه نيستية نيتسالة ينزل بلام خلاصیش باسیم که دکتر دکتری خون باسیم و ماستای خون باسیم که گودی زنی و افتاد او مانگی شش مانگه شش نو شش نو بزنید من سینه وعده لدیکی نفری غالبا نیم نو همه می بله ماشته دو او مانگی نو آقا مانگه چند دو او مانگی نو مانگه چنور او وقتی هر مانگه ولی سخت بی او خوب استاد دکاتن تو اعتماد و نفسها فهی نه همیشه علیا احكام و احكام مکانی أفضلته شحيظ إذا أتمت الاستحابة عادة النساء، أجر أو أو عادة خوي اغتسلت غسل الحيض دي. خوي ولو أن دم الاستحابة معها، فصلت أخيه أربعة وعشرين. أو 23 يوماً وصام واجزها ذلك عن الصلاة والصيام الواجبين عليها لأنها أصبحت عكم الضائرات من الحيض أولاً إن شاء الله محاول لكم بخصديتها إن شاء الله لا يزاري الشيء ترسي بي إن الله تحت بارك الله بيستوثر يعني يعني أو شو أعطيت لي درسية؟ ده بس حمد ويش الروج يكيدك ده الله تعالى. و... ما يعني ما مسوي مقصدي يعني كم روش, سي روش. جزاك الله خير في الدارين. اللي أنها أصلحت في حكم. ا فضل بس بدي اذكر انا شو تشي بنوصف فيها الطاهرات تو داخل فاض بنوي هو بس دمانك اذا عم تديني قال فزكم كنداله خيني ديدي بلان دي خيني من اللي اوياده اي لعورتي هذه بس باسي تفعل هذه يصلي كل شهر أو ما جاء لأن العادة الغالبة عند النساء أن شهرها في الحيض والطهر ثلاثون يوما لبدأوا أو صب الدوائر يوما ستة أو سبعة من من العيض شاش حيض والباقي طهر باقي دي باكا. فهذه أقرب حالة والغالب أن يكون شهرها شهرا هلاليا ششم أن دم الاستحابة لا يمنع من الصلاة ونحب يعني العذاب والاعطارة. ششم إخواني استحابة أو يمنعناك كوا الباب نشكر دم نشكر خيرك مهم اللي بعده كان خيرك كواذبة كم بقى حتى سيد الأمير دي شيء بهما شيء واضح حفظاً أن دم الحيضي يمنع من الصلاة، بل حيض من عندك قد نجدك من يجبك ونعويها وكطواف مما يشترط لا يشترط لها الطهارة كوا شرط سير من الحيض وإن الصلاة المتروكة زمن الحيض لا تقبل أو نجاني كوازي لعناية لكاتي حيض أو قضاء نكية أو نبيذ عنها بلام أوين عيبني لا آخر خلقيا شكل فرقين بيني خلقيو لا هو بخوي نايكة ليش خلقي أخوي أبل ورد هاي خلق يجب غسله بجماع العلماء العلماء جمهور العلماء لا يجيبون الغسل على المستحابة. جمهور العلماء لسنا وينك خوي بشوى لاستحابة. بركوت دش وشنول موجي أو لا ترى. وليس لي لديهم ما يعتمدون عليه من وجوه. كما تدسيب يا جماعة تفصيل هذه القصيما كذا. لبناوي شتىش دير بالجيش وعنيك لسنا وياذبي. وإنما استحبوه لو استحبابا بيان وع الشنطة. فإذا أرادت المستحابة أن تغتسل أجل مستيه مستيه فبدلا من ان تغتسل لكل صلاه من صلوات الخمس لا زيادي وي لا بوهمون يجك خويشوا لا بو مما يسبب لها المشقه الكبيره كل لا سيما في زمن البرد لو كان يستانك السارده فإن لا أن تؤخر الظهر إلى آخر وقتها لا يراني وراني تأخيرها لبآخر وقتي وتقدم العصر إلى أول وقتها يعني تبيشتر وتصله إمام في وقت ما بغسل واحد بالغسل وكذلك المغرب والعشاء وهذا من ما يسمى الجمع الصوري لا جمع صوريش يا غنبر ده الله ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاتين من غير عذر ولا سفر ولا مطر هو بده الجمع الصواري يعني ساه توحسب غارين نعم بيعرف ايش هذا بيني مباح خير دوستا لو تشي تو پایین یه ولادت من دنیا چکم سر مکن نه. بالام پالتر اجداه کرد نیورال و عصب سر مکن درسته. هر سال دنبال زیارتی او بابت او کسیه بالذره. لبی نیم جهت زارک لگر خزانگی دست بالذره. با خود دانه بتواند یشه که خود بکی. بالام خزانگی احتماله. زن ویدز نیشی بیشتر تو او بیتند. دلیل مال نیورال و عصبی دزمه که. دزمه که دستیانه یشه که آن خود بس أنا اللي أقوله كله في تجارة ما كده هو كذي النابي زماع بالخير. كتوني في ولكن ابن عمر كان يجمع بين ذاك في ذل اولي فرسان الرويات المسلمي جاءت يجمع بين صلاتين في ثلاثه ايام سيمى لما بشطش بشرت الخروجي خارج المدينه بنيه السفر اول تفصيله او بالنسبه لي اول استاش بالنسبه لاستحاضه هذا كما ترون هناك نعم يقولون انك تتحدث عن المشكله التي تتحدث عنها بلاء بلاء بلاء كان بلاء بلاء عورتي بلاء بيشوا لو, لو اللي مش كو تفسير ذاك، يا أعز قاسم، جا جيد لنا، لكل نفس الشيء، نفس الشيء، نفس الشيء، الفجر فلها غص مستحب واحد لانقطاعها عما قبلها، عين يد أين القصة المستحبة هو وما بعدها من الصلوات الخمس ولا شك أن القصة فيه كمال النظافة لولا المشقة العظيمة على فارشة أكى فيش ببعض الشقش فيك لا لاربين سفر زين مسنداريو دزاني استحابك مزار روجة ياندو روجة بعشر مثلا عادي وابق بخشس روجة دبتهش غالبا خوي الناس يان روج زيادة لي أما دكتور معمول يجاكان لو هو قصة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 بابا كتبت بس اطلبنا على عمره سيبوا وكان بوختاي مني وانا حديثي سطونه وصدر وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ام ام حبيبه بنت دحش انشكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان قدر ما كانت تحمي سك حياضك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم وفي روايات للبخاري وتوظفه لكل صلاة ويا أبي داود وغيره من وجه آخر. داعش زي خاله السلفي جاتوا لوانده فماك أم حبيبي كتزة زعش اه اه, اه اللي بيحبيني صلى الله عليه وسلم دربارين أخويني كدا يبيني فقال أمكتي قدر ما كانت تحمي سك او ان تكون مسلما او ان تكون مسلما او ان تكون مسلما او ان تكون ثم او ان تكون مسلما او ان تكون مسلما او ان تكون مسلما او ان مسلم او قصد فيه توضيئ بلفظي أو كلام خارجي هاتيا صحيحه صحيحة بل عندنا الحبيب بعضها بعضا نبي يجون وعيش اللي بي كقولي تغتسلين تغتسلين غسل منهم من العلماء من, من قال هذا علماء الكبار نج أوه بلادنا الواحد محتاجين وهي اللي بيداوت من وجه آخر مو هذا الحديث شكت أقبلت النبي صلى الله عليه وسلم على وجه ألم شكرت إن دعي بالبروي بعد مما ألم بها من هذا المرض أزاد في هوبينيا أمكتي يعني توقف في الوسط وانتظر تورانك قدر عادت عينك قدر عندك زي قدر كذا ما بقدر لا شيء قدر يعني بر قدر يعني قزاق قدر أو مدّ أو برة لكن يعني بر أو برة كعتها ما يخافون الحديث شكذوا محبينا النبي صل الله عليه وسلم استمرالخروج دم منها شكذت محببك الله يعمر صلى الله عليه وسلم كبر دام خواني لدهات فرشدها إلى الأحكام الآتية أو يجر المويك اللي هو عن الخوارب يكرم إن المستعارة تعتبر نفسها حائضاً قبل الأيام التي كانت يأتيها فيها الحيض قبل أن يصيبها ما أصابها ما أصابها من الاستحافة أو يجيه استحافاً بذم خوي وادا لنا تعتبره حائضاً كأنه ذكر الحير قبل الأيام شش حفته اشتبا جيل التي كانت يأتيها فيها الحيض بيشتري اللي كانت عين سمينة بودا قبل أن يصيبها ما أصابها من الاستحابة في إيش أوكاتي كتوشي استحاباً إذا مضت قدر أيام عادتها الأصلية أجل أوكاتاني رويش كوى عادة خويب فإنها تعتبر طائرة من الحير أوكاتي وادا ذا كباكة التي لحير ولو أن دم الاستحابة معها ولو يشتخفيني استحابي إذا ما لذي فتغتسل من الحيض خو باق ذكره للحيض فقد أصبحت طاهرة من الحيض أو لو ديتوا دي ولا مثلا حيض أو زواج الاستحالة يدل أو أحكام النكبة اشتت بس ما كانت سه إن المستحادة تعتبر ممن حدثه داء ممن حدثه داء من لا ينقطع استحابة بيتي لو يكوا كان يجيب ردواه نام وعليه يجب عليه الوضوء الوفو ليبقى نزول جناح الدنيا شكا ما. هل ف... وعلى استحابنا لما رح تنخين كشو خين بيسه هذا الخين حيخرجني فوعليه يجب عليه الوضوء لكل صلاة ده بيتزديج شو مهمون يزجك إن خرج منا ما ينقض الوضوء كخينا الخين نديته ما وإلا فهي باقية على, على استحابية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 لا سأويه فزي لسل خوي لسلي لسأو بري باقي لمو فلستش لمو عبادة فإنها تغتسل خوي تشوش لمو نيشن أو عثيمين ما كانينها بلا ماشة ديت الخوامب اللي هبوا زين غير غير غير خوسل وعيه أو النبي تن قرسة لسلي فينزل قال شيخ الاسلام رحمه الله دم الاستحاضة مع دم الحيض مشكل ولا بد من فاصل يميز بينهما والعلامات تلا شيخ الاسلام بامير عمد الله سبحانه خويني استعاذه لقال خويني حيض اشكال المدرس دكاتن اه لو زيتش تداعى وبيشتي يا يجلا كنوغا لو بيني يسى علامات مدانا هيك العاده وهي اقوى العلامات لان الاصل بقاء الحيض دون غيري يا كم عادتها عادتي واعي دياله سنة. لو تقيل سبيكر دائما للاستيكرديني مشكله ميه هي عاده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 رشتوك ودم الاستحمام أحمر صاف خين إعتيادية خين مستحيل أن تقول رش بولا دجاج كده أول دجاج كلويا سليم يعني نعم نعم عدل قد, قد إلا نادرا أول ما يأكل كم ومستعمل بس كده دلالة كأغنى كخيني وقت ما خيني, ميني خيني ميني <تخين> أستور ها دايمن سم اعتبار عادة غالب النساء لان الاصل الحق الفرد بالاغلب سيم اعتباري هو ده كان عادتي تنغ وغالب النساء ما جاري نعز على التليفون دوجه والله غالب النساء حفت ايش هذا الكذب ابيك تجاوبني ابيك تعذروا مسلمين هم او ما في فاضو فاضه فاضه او علمه وقت وما والغالب يعتقد عبدا، يقول عند شجر عبدة، يقول يا حافظي لو عشان ذكر ما خير، سأل مهما يكن، لأن الأصل الحق والفري بالأخلاق، تقول إنسان ده مين غالب بجورته نك عبدير، فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار، هوش همو سنة بدي هو جوا اعتبارش، ويا ماذا بو إمام أحمد، إمام أحمد أو يك، فإن أحكام الحديث تدور على ثلاثة أحاديث. ها مو حديثة كان يحكى كم هي كم الخاصة يدل عليها حديث ام حبيبة بنت تحسن عادة خاصة معنا أم حبيبة دو يدل عليها حديث بنت حميش بنت حميش نخل. ا تميت تمييز النوى نوا دلاله نساء حديثي فاطمة كي ديم الديم عاده النساء الغالبه نساء دولسه يدلوا على حديث حامه بنت زحشه كوتا اوذا علي دي عائشه ابو تريد ان فاطمه بنت ابي حميش او فاطمه بنت ابي حميش كليل قال بازقه فاطمه او دوام حديده حبه لو ايت ليش حمنا يا حمنا يمكن كتير زحش كا تعزب أسمعك أوضح لا لا من إذا زادت إذا زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت أقعد رقي بعيش قد فالمشهور من ما محمد لما محمد أن ما تكرر ثلاثا فهو حيض أقعد سير هو حيرة بلام ويصير عاده لها ولهم تفاصيل الاصراد وصوميا قبل التكرار بل والروايه الاخرى ان انها تصير اليه من غير التكرار التكرار ما بو واختاره الموفق والجمع واختيار شيخ الاسلام عند دينا ما دم تكرار مع لا حسنًا حيضًا بأصل أو لا إمام أحمد قال في الباق وهو المختار قال في الإنصلاة وهو الصواب وعليه العمل ولا سحوا النساء عملوا بغيره قال في الاختيارات والمتنقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيضًا حتى تعلم أنها مستعدة باستبرار الدم مثلًا همون سابيني شجمًا غير سريع في لي بقول بيزورجو حافظين بيني بيزورجو ذلك أقول بيزورجو ناشى ناشى نعمل ديتين تواه لستاذا يبقى نصريح رويش واصلي ديتا ديالة ما من لدي تفاصيل قال الشيخ المبارك فوري رحمة الله عليه ما ذهب اليه جماعه من الفقهاء من البحث والتدقيق والتعقيد المغلق الذي يبعد عن فهم النساء وعقوله إن كل البعد هذا الأولى فقهار روشتين لو رونك نوت الدقيقية الذي يبعد وكذلك تزور دولة تجيشتيني أفتتع فهو مما تأباه هذه الأحالي لو تموجه وصول الشريعة وستنحة السهلة نقير ناديه هذا في البودرة دينيس في هذا ليس لذلك لذلك شكبارك في ذلك النقير تنظر وننظر وعنده صار مساريك في هرب ونورس بين يصلخ ويوصلك هذه السحوريه روماني باش تيروجي سيرو ديالي غير والله سيروج بواذا بو دي نوروش شوز نورجي ديش هاد لعيبات هادي هي قومه هاد لو ديش لا غير دينا قومه هو الراي الشخصي هي ماعرفش ولا الملكان هو داك باسيل على المكان بكا شي مبارك وديق على معتبره كشرعيه المذيه او شرع ابو خالي الى اشتم ما اطلقه اشتهري وعملوا بمقترح مسماه وجوده قوي اخوات الورد قالوا في الدنا شيء مسمى بوجوده ولم يجس تقديره ولا تحديده ان تقرير كانت عليه وهو اختيار كثير من الأصحاب وكثير من اهل العلم وغيرهم وصفه صوبوه أو تحديد اوضح انكم بدون قوي سن وديانا سن او دفاء جوي با تحديناك با اعاده ديدان شش شش شش خلاص لفاق الشاشي على مانية يا ربي بي الصالحة بي اختري دبت نوره شاش روجو سيروشي بأجيسي حاضر ايساكو او يبكى لا حد اليقل طهري ولا لي اكثر حد يوماني خيم يزوري فما دام الدم موجودا فهو دم حي. وما دام النقاء فهو طهر صحيح ذلك بالكامل وصبه بالانصاف كم تكريز وزينيا ما دام خيني ديل خينك الرشا توق أو خير وغادي ما صار بو وما لسبحانك الله بحمدك الله إلا إلا أن الناس تخبرونك أن تبي الحمد لله رب العالمين.